mu mm -hmm. ياديكا لا الخلق اعرفا ربك فان كنت يا الذل منني والجودي مترما فلم قلبي وضقت ماذا Tadudu atapu يا حبيبي دعو الراجلي اللي راك فيك انت والله طمد الندى قوي عني سنبي اللهم اهدني واهدني ولا تضلني ولا تذهبني ولا ذلته مننا لن علي ومنعم اذكر له ذكرى ذلتي يا رب استر عوراتي واعذني مما قد تقدم فإن تافعا, تافعاً من Abebe lazuazakio berokorikazdua Ya kudu habibi الذي ابد اعلى <تصفيق> و في السماء بيني وبينك الخز في اعماق روضتي فينكم كل عالم ما نجو في مديما فلم y le al qwi tu la ma sama bil tana qwi ani thamri lam tajal